وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُ مْظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبَعْثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّ لَمَسْنَ السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرْسًا شَدِيدَ وَشُهُبًا وَأَنَّ كُنَّا نَقُودُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلْسَمْعَ فَمَن يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَاصِدًا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 يز الله في الارض ولن نعجزه هربا وان لما سمعنا الهدى امننا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وان من المسلمون ومن القاسطون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 وَمَن يُعْرِض عَن ذِكْر رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابَ الصَّعْدَةِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُعُوا مَع اللَّهِ أَحَدَ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدُعُهُ كَادُ يَكُونُ عَلَيْهِ لِبَدَأْ قُل إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَأُجِيرُنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاءً مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ